any yeah. that اللهم عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم, ليحكم بينهم أن تُصِيبُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَرْضَوْنَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ما لا يستغلف إنهم في الأرض تيستغلف إنهم في الأرض كما استغلف الذين من طردهم ولم لهم بي لهم الهدر No فَكَلِّ وَحِينَ تَطْعُونَ وَحِينَ تَطْعُونَ يَا بَكُمْ مِنَ الْغَرَرِ وَمِنْ بَعْدِ صَدَقَةِ الْعِشَاقِ ثَلَاثُ عُلُوَاتٍ لَكُمْ لَنْ فَمَن خَالَفَ رَسُولَكُمْ وَلَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى او عروث اخوانكم او عروث خاناتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تكونوا جلعا او اشاتا فاذا دخل Yeah.